أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Walla di barata filum mini narasulem inhum yet nu alayhim ayati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 انتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفنون منه فانه ملاقيكم قل ان الموت الذي تفنون منه فانه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا ندى للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتهو من فضل الله واذكروا الله وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتُ جَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين